يا أيها المدثر قم فأذر وربك فكبر وفيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنون تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يوم إذير يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم مضوا وبنى شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدك لا إنه كان لآياتنا عنيدا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 بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة المعرضين كأنهم حمر مستنفرة